اثنان استمع للجمل الآتية واعدها ثم اكتبها في دفترك. الآثار تتكون من المستشفيات والمكتبات. في الدولة العثمانية آثار معمارية كثيرة. أمام باب سوق الحميدية أربع سائحات. هناك. مئذنة أمام مجمع السليمانية